Fiyatı buyuk kair allem. Fiyatı vallu yadibhum Allah azaban aliman. Fi dunya ve alaikra. Vma باد الله لئن آتنا من فضله لنصدق و لن يكونن من الصالحين فلما آتتهم من فضله بخل به وتولوا لهم عرضه ارْقَبُهُمُ نَفَاطًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يكذبون. ألم ه يعلم سرهم ونجاهم وأن الله علّم الريوب الذين يلمزون المطلعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيتصرون منهم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم